سورة الفرقان من صلاة التهجد من الحرم النبوي الشريف لعام 1406 للهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يملكون لانفسهم ضرا نفع ولا نفعا ضر ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر بالسماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك حيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة شعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررا ندعوه نالك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ولعو ثبورا كثيرا ذ خير أمجنة القد التي وعذا المتقون كانت لهم جزاء أو وصيرة كانت لهم جز أو وصير الهم فيها ما يشاءون خالدين كان على رك وع المسولة وويوم يحشرهم وما ييعدونون من دون الله باقول أن تم أضل المباديها ألا غ يقول أنتم أضل المباديها أولاائأمهم ضل السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الدكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذفع عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذيين لا يرجون لِقا أنا لو لا أنذن علي الملائكة أو نَرى رّنا نقد استكبروا في أنْكُسه مع توتُ وَ كبير يومرُونَ المنائكة لا بشرى يومائِذ للمجلمين وَويقولون حجر محجور وَقدنا إلى ما عملوا منْ عمل كَجعلناهَب أننت أصحابُ الجنة يوميدذا خير مستقّوا حير مستقّ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 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل لبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل لبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورتلنا وترقينا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما وحلا ما كذبوا الرسل أغرطناهم وجعلناه للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وتمودوا أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطار السوء فلم يكونوا بيرونها بل كانوا لا يردون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا خزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد, ليظل إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا أنه إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواهوا فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أسمعت أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا خلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل جباسا والنوم صباة وجعل النهار رشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحجي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما, أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يتذكروا فباكر الناس لا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين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 الذي له السماوات الذي, له، الذي خلق السما الذي خلق السماوات والارض وما بينهما الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا انا اسجد لما تأمرنا وزادهم نغورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار قلبة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيطون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما إنها ساءت, وم... انها ساءت مستقرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا ان لم يسغوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يقع ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات, بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك